والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له جزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 112. والله بما تعملون خبير 113. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 114. علم الله أن كم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده نکاح حتى 111. وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا ۖ وَلَا تظْلِمُوا هُنَّ وَلَا هُنَّ ۚ وَإِن 119. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 110. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ تعا الى الحل غير اخراج فان خرجنا فلجنا عليكم فيما فعلنا في انفسهم مما معروف والله عزيز حكيم